Book two. ترديكسس. ستة وثلاثون. ستة وثلاثون. القريبة. القريبة. كي أين موقف الباص الحافلة؟ أين موقف الباص؟ أي بوسق بتراس على أورباد سنترا؟ أي باص الذي يذهب إلى وسط المدينة؟ أي باص الذي يذهب إلى وسط المدينة؟ أي خط الذي ينبغي أن آخذ؟ أي خط الذي يجب أن أأخذه؟ شو مدرس شانجي؟ هل ينبغي أن أبدل الباص في السفر؟ هل يجب أن أبدل الباص في السفر؟ كي يعمل درس شانجي؟ أين ينبغي أن أبدل الباص؟ أين يجب أن أبدل الباص؟ كيوم كوستس بيلتو؟ بكم تذكرة السفر؟ بكم تذكرة السفر؟ كيوم دا سنترو؟ كم عدد محطات التوقف حتى وسط المدينة؟ كم عدد المحطات التوقف حتى وسط المدينة؟ ينبغي ان تنزل هنا يجب ان تنزل هنا في ينبغي ان تنزل من الخلف يجب ان تنزل من الخلف لا المترو التالي سيصل خلال خمس دقائق المترو التالي سيصل خلال خمس دقائق. الترام التالي سيصل خلال عشر دقائق. الترام سيصل خلال دقائق. الباص التالي. سيصل خلال خمسة عشر دقيقة. الباس التالي سيصل خلال خمسة عشر دقائق. متى <تصفيق> يسافر مترو متى يسافر متى يسافر اخر مترو متى يسافر اخر مترو <تصفيق> متى يسافر اخر متى <تصفيق> متى يسافر اخر ترام متى يسافر اخر ترام كي ياملا لاستابوسو فورفيتوراس متى يسافر اخر باص متى يسافر اخر باص شوفي <تصفيق> هاباس بيليتون هل معك تذكره سفر هل معك تذكره سفر بيليتون لا، مهابسنيون. لا، لا يوجد معي. تذكرت سفر. لا، ما معي. ضابد بس بعى منطونا. إذا، عليك أن تدفع غرامة. إذا، عليك أن تدفع غرامة.